نبدا بدرسنا الآخر في مادة المصطلح وهو درس الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صحيح عليه إشكال لأن الحسن قافر عن الصحيح ففي الجمع بين الثمتين لحديث واحد مجاذبة وأجيب عن هذا بشيء لا ينهر لأن ذلك راجع إلى الإثناد فيكون قد روي بإثناد صحيح وبإثناد حسن وحينئذ لو كيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب حقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإثنادين فيسوه أن يكون مراده بالحسن المعني, بالحسن المعني اللغوي بالحسن المعنى اللغوي فيسروا أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي وهو اقبال النفوس وإصلاع الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لبضه وما فيه من الثواب والخير فكثير من المتون النبوية فكثير من المتون النبوية في هذه قال شيخنا ابن وهب وعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصاد لا من حيث حقيقته وذاته ثم قال فللرواك صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض فالتيقض والحفظ والإتقان فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا فوجود الدرجة الدنيا فوجود الدرجة الدنيا مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحظ فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا لم ينافي لم ينافي ذلك وجود الدنيا وجود, كالحفظ وجود, كالحفظ وجود الدنيا فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحظ مع الصدق فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن نعم هذا كلام يحتاج إلى بعض التنبيهات والفضاحات أولا قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاسم عن الصحيح ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة إشكال واضش نحن قلنا بأن الحديث الحسن هو ما استجمع شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا ما هو تمام الضبط فالصحيح راويه تام الضبط مع باقي الشروط والحسن راويه خف ضبطه مع باقي الشروط فحين يقول الترمذي هذا حديث حسن إذن نستدل على أنه خفيف الضبط فيرجع يقول صحيح فجمع بين مجاذبتين بين مناقضتين لانه ان كان حسنا بطل ان يكون صحيحا لان الصحيح اعلى وان كان صحيحا بطل ان يكون حسنا لانه اقل اعني الحسن هذا هو الاشكال وبدات الحافظ الذهبي يذكر كيف المخرج من هذا الاشكال وأقول هذا بحث ليس في تحقيقه كبير فائدة لماذا لاننا نقول ايا كان قصد الترمذي فان المحقق اذا اراد ان يحقق الحديد سينظر اليه ويحكم عليه بما يلي. فإن كان الراوي قد خف ضبطه فالحديث حسن وإن كان تم الضبط مع بقية الشروط فالحديث صحيح إذن لا ينبني على هذا كبير فائدة للمحدث الذي له نظر خاص ومع ذلك فلا بأس أن يستفاد ماذا يقصد الترمذي لماذا اختلف العلماء في قصد الترمذي هنا الجواب لأن الترمذي لم يبين مقصوده من هذا الاصطلاح بين قصده من الحديث الحسن الذي قال حسن مجرد هو الحديث الذي يروى من غير ود من غير ما ود وليس فيه متهم ولا كذاب فهذا هو الحسن ولكن لم يبين قصده في الحسن صحيح ومن هنا استشكد العلماء بعض العلماء يقولون قصده حسن صحيح اي حسن باسناد صحيح باسناد هذا مقصد رد على هؤلاء بأنه يقول في بعض الاحد حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه إذا هو سنة واحد بعضهم قال أراد بحسن صحيح الاحتمالية والتردد أي أن الترمذي يقول قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وهذا ايضا غير صحيح فانه ياتي في احاديث اثنادها كالشمس صحه ومع ذلك يقول حسن صحيح بعضهم قال اراد بقوله حسن بهذا الطريق صحيح لغيره لان له شواهد تقوي وهذا ايضا مشكل لانه يقول في بعض الاحاديث لا يروى الا من هذا الوجه ويقول حسن صحيح بعضهم قال اراد بالحسن اراد اللفظ اي ان لفظه حسن اما الصحة فاراد بالثبوت وهذا لا يعرف انه من كلام النقاد ائمه الحديث فكل من حاول ان يخرج الكلام في تخريجه اشكال والذي حرره بعض النقاش والاستقراء لكلام الترمذي يدل عليه هو أن الترمذي وغيره من أئمتنا كانوا ربما يطلقون الحسن على الحديث الذي أعلى مراتب الصحف مثاله مالك عم نافع عن ابن عمر هذا مالك عم عن ابن عمر يسميه العلماء سلسلة الذهب كأنك تسمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم لإتقان روايته ومع ذلك تجد البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولون في مثل تلك الأسانيد حديث حسن ماذا يقصدون؟ يقصدون الصحة إذا فائمه الحديث كانوا يطلقون الحسن احيانا يريدون به الصحيح بل يريدون به اعلى مراتب الصحيح واحيانا قد يطلقون الحسن يريدون الذي في اثناده شيء من الضعف فيقولون حديث حسن كما سئل المخابع عن حديث التخليف قال هذا حديث حسن لأن بعض رواسه متكلم فيه من جهة حفظه اذا ليكن على بالك وفهمك أن الحسن عند أئمة السلف قد يطلق ويراد به الحسن الصلاحي وهو ما خف ضبطه راويه وقد يطلق ويراد به ماذا أعلى مراتب الصحة والصحه وحينئذ يرتفع الإشكال برمته أن الترمذي حين تكلم عن قصده للحسن المجرب فهو الذي عرف كل حديث يروى من غير وجه ولا يكون في اسناده متهما ولا كذاب حينئذ هو حسن هذا تعريف للحسن المجرب أما حسن صحيح فهو الصحيح الذي لا يتنافى اطلاق الحسن عليه كما كان الائمه يطلقون الحسن هذا اصح ما حرر في توجيه كلام الترمذي فاذا طبقت هذا على الاحاديث بالاستقراء التي عند الترمذي وفيها لفظ حسن صحيح تجد أنها تنطبق على هذا وهنا لا إشكال حين يقول حسن صحيح لا يروى إلا من هذا الوجه فلا إشكال فإنه حسن وأكده بالصحة فيكون قوله حسن صحيح هو تأكيد وتثبيت لأن الحسن يطلقونه على الصحيح بل إني وقفت على كلام بعض الأئمة غير الترمذي أيضا يقولون حسن صحيح يريدون تثبيته فعليه فلا إشكال ولا يحتاج إلى التكلف في توجيه كلام الترمذي هذا الذي ظهر وليدل عليه التتبع لكلام الترمذي وهذا الذي نحى إليه بعض الأئمة وأما قوله قال شيخون ابن وهب فإذا قال الذهبي قال شيخون ابن وهب فهو ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد هو الذي فلان ابن فلان ابن, ابن وهب هو ابن دقيق العيد رحمه الله قلت طبعا قال قلت باعلى مراتب الحسن بارك الله فيه نقف هنا ان شاء الله غدا ماذا عندنا غدا تفسير وعلن موفقون إن شاء الله